وان كرسيه والعرش قد وسعا كل السماوات والارضين إ ذ كبرا ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته فاسال الوحيين والفطرا ان العلو به الاخبار قد وردت عن الرسول فتابع من روى وقرا فالله حق على الملك احتوى وعلى العرش استوى وعن التكيف كن حذرا والله بالعلم في كل ا ل أ م ا ك ن لا يخفاه شيء سميع شاهد ويرى و أ ن أ و ص ا ف ه ليست ب م ح د ث ة كذاك أ س م ا ؤ ه الحسنى لمن ذكرا في هذه ا ل أ ب ي ا ت تفصيل في إ ث ب ا ت أ س م ا ء الله و صفاته و التركيز على بعض الصفات التي خالف فيها بعض الفرق و في هذه ا ل أ ب ي ا ت ع د ة مسائل ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى إ ث ب اثبات ت العرش والكرسي إ العرش و الكرسي و ا ل كما ر س ي ك جاء عن ابن عباس و أ ب ي موسى موضع, قدمين موضع القدمين للرب سبحانه و تعالى و العرش سرير الملك الذي استوى عليه رب العالمين قال الله سبحانه و تعالى وسع كرسيه السماوات و الارض و جاء في الاثر ما السماوات في الكرسي إ ل ا بمنزله حلقه ملقاه في فلاه و فضل العرش على الكرسي كذلك جاء عن ابن عباس أ ن ه قال ما السماوات السبع و ا ل أ ر ا ض ي ن ب ا ل ن س ب ة للعرش أ و ب ا ل ن س ب ة للكرسي إ ل ا ك ح ل ق ة أ ل ق ي ت في فلاه و ما الكرسي ب ا ل ن س ب ة للعرش إ ل ا ك ح ل ق ة أ ل ق ي ت في فلاه و الله سبحانه و تعالى على العرش استوى و قد جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم أ ن ه قال إ ذ ا س أ ل ت م الله ف ا س أ ل و ه الفردوس ا ل أ ع ل ى ف إ ن ه أ و س ط ا ل ج ن ة و أ ع ل ى ا ل ج ن ة أ ر ا ه فوقه عرش الرحمن فعرش الرحمن سبحانه و تعالى الذي استوى عليه رب العالمين في العلو كما جاء في النص و ا ل أ ث ر ثانيا ً من المسائل إ ث ب ا ت استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه و أ ن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه بلا تمثيل ولا كيف وهذه ع ق ي د ة أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة دل على ذلك سبع آ ي ا ت في كتاب الله ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى و قال ثم استوى على العرش ف ا س أ ل به خبيرا شغل شغل شغل شغل و معنى استوى أ ي على و ارتفع على العرش سبحانه و تعالى و أ ج م ع العلماء على تقرير هذه ا ل ع ق ي د ة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم و ا ل ص ح ا ب ة والتابعين والائمه ا ل أ ر ب ع ة على هذا فمالك لما سئل كيف استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول و ا ل إ ي م ا ن به واجب والسؤال عنه بدعه يعني عن ا ل ك ي ف ي ة وقال الشافعي و أ ن الله تعالى على عرشه في سمائه وقال ا ل إ م ا م أ ح م د نحن نؤمن ب أ ن الله على العرش كيف شاء كما شاء وقال أ ب و ح ن ي ف ة ونقر ب أ ن الله تعالى على العرش استوى فهذه ع ق ي د ة دل عليها الكتاب و ا ل س ن ة و ا ل إ ج م ا ع ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة إ ث ب ا ت علو الله سبحانه وتعالى على خلقه ف ع ق ي د ة أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه علو ذات وعلو صفات علو ذات وعلو صفات كما قال الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك ا ل أ ع ل ى وقال الله سبحانه وتعالى أ أ م ن ت م من في السماء و قال الله سبحانه و تعالى في ا ل م ل ا ئ ك ة يخافون ربهم من فوقهم و س أ ل النبي صلى الله عليه و سلم ا ل ج ا ر ي ة أ ي ن الله ف أ ش ا ر ت إ ل ى السماء فقالت في السماء قال من أ ن ا قالت رسول الله قال اعتقها ف إ ن ه ا م ؤ م ن ة اعتقها ف إ ن ه ا م ؤ م ن ة ا ل م س أ ل مؤمنة المسألة وهذا مما أ ج م ع عليه العلماء أ ن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه ومن جميل ما قال إ ن العلو به ا ل أ خ ب ا ر قد وردت عن الرسول فتابع من روى و ق ر أ ودل أ ي ض ا على علو الله سبحانه وتعالى ا ل ف ط ر ا ل س ل ي م ة فكل مولود يولد على ا ل ف ط ر ة ف إ ذ ا س أ ل ت ا ل إ ن س ا ن عن فطرته أ ي ن الله قال في السماء و لذلك كل داع إ ذ ا دعا الله قال يا رب ف ط ر ة فطره الله سبحانه و تعالى عليها ا ل م س أ ل ة ا ل ر ا ب ع ة ان وهي قاعده ان إ ث ب ا ت صفات الله سبحانه وتعالى واجب كما دل عليه النص بلا كيف نثبت ص ف ة التي أ ث ب ت ه ا الله لنفسه أ و أ ث ب ت ه ا له رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف فلا نكيف هذه ا ل ص ف ة ولا نمثل هذه ا ل ص ف ة كما قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء و هو السميع البصير فجمع الله سبحانه و تعالى بين إ ث ب ا ت الاسم و ا ل ص ف ة فاثبات الصفات نثبتها كما ورد عن الله و رسوله صلى الله عليه و سلم دون تمثيل و دون تكييف فنثبت النص و نثبت المعنى و ا ل ك ي ف ي ة لا نعلمها كيفيتها و مثلها لا نعلمها ل أ ن الله سبحانه و تعالى ما أ خ ب ر ن ا بها و هذا مما أ ج م ع عليه أ ه ل ا ل س ن ة كما قال مالك و سفيان و غيره أ م ر و ه ا كما جاءت بلا كيف أ م ر و ه ا كما جاءت بلا كيف ا ل م س أ ل ة ا ل خ ا م س ة في هذه ا ل أ ب ي ا ت إ ث ب ا ت إ ح ا ط ة الله سبحانه و تعالى لخلقه بعلمه سبحانه و تعالى ف إ ن الله سبحانه و تعالى لا يخفى عليه شيء يعلمه و يسمعه و يراه فالله سبحانه و تعالى كما قال وهو معكم أ ي ن ما كنتم و الله بما تعملون بصير ثم ا ل م س أ ل ة ا ل س ا د س ة في هذه ا ل أ ب ي ا ت ق ا ع د ة في إ ث ب ا ت أ س م ا ء الله و صفاته وفيها ث ل ا ث ة أ م و ر ا ل أ م ر ا ل أ و ل إ ث ب ا ت ما أ ث ب ت ه الله لنفسه وما أ ث ب ت ه له رسوله صلى الله عليه وسلم من ا ل أ س م ا ء الحسنى و أ ن ه ا أ س م ا ء الحسنى يعني أ س م ا ء بلغت في الحسن كما له بلغت في الحسن كما له كما قال الله ولله ا ل أ س م ا ء الحسنى ا ل أ م ر الثاني إ ث ب ا ت ما أ ث ب ت ه الله لنفسه و أ ث ب ت ه له رسوله من الصفات العلا من الصفات العلا ا ل ك ا م ل ة كما قال جل و علا و لله المثل ا ل أ ع ل ى ا ل أ م ر الثالث و هو ان أ س م ا ء الله و صفاته ليست أ س م ا ء م ح د ث ة و ليست صفات م ح د ث ة ولا هي صفات و أ س م ا ء م خ ل و ق ة بل هي أ س م ا ء له و هي صفات له و الوصف يعود لله سبحانه و تعالى فهو وصف له ليس بمخلوق و كما قال ا ل إ م ا م مالك فليس من الله شيء مخلوق يعني من أ س م ا ئ ه و صفاته ثم ا ل أ ب ي ا ت ا ل أ خ ي ر ة قال رحمه الله تعالى